112. إنه فكر وقدر 113. فقتل كيف قدر 114. ثم قتل كيف قدر 115. ثم نظر 116. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر 111. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 112. إن هذا إلا قول البشر 113. سأصليه سقر 114. وما أدراك ما سقر 115. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليه تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاكَتَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّةَ جُمْبِ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِذَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 117. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا 118. ويزداد الذين آمنوا وِالْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا 117. وذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 118. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر 119. كلا 112. والليل إذ أدبر 113. والصبح إذا أسفر 114. إنها لإحدى الكبر 115. نذيرا للبشر 116. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 119. كل نفس بما كسبت رهينة 110. إلا أصحاب اليمين 111. في جنات يتساءلون 112. عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين 111. وكنا نخوض مع الخائضين 112. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين